قال رحمه الله قوله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوثوا كتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يقرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم <تصفيق> قال رحمه الله وقوله وقوله تعالى فإن حاجوك أي خاص وهم أهل خصام هؤلاء أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى ولاس يم اليهود أشد قصاماً وقصومةً للناس أجمعين حتى للنصارى الذين هم أقرب إليهم في الشرق ومع ذلك يجدهم يخاصمونهم كما تقدمت الإشارة إلى هذا فهم ليسوا راضين عن أحد اليهود ليسوا راضين عن أحد كالرافضة فالرافضة لا يرضون عن مسلم من المسلمين حتى يكون رافضيا حتى يكون رافضيا وهاكَ هالِ الخلة أخذوها عن اليهود فإن اليهود ليس تراضي عن أحد من من أهل الأرض إلا من كان على نفس الدين والملة التي هم عليها. هذا هو المعلوم عنه. فهم أهل خصام للناس جميعا ويرون أنفسهم أعلى درجة من غيرهم. وهم أخص درجة في الأمم. وأبغض الناس، أبغض الناس عند الناس اليهود. ما في أحد كان يحبهم أبداً. عندهم مكر للعالم. ما هو لأهل الإسلام فقط مكر لجميع الناس لأمة الدعاة ومثل إجابة الكل يمكرون به فغير راضين اليهود عن أحد والذي سائرهم يعظمهم هذا ما هو لسبب نفاق إما في قلبه أو جهل والعياذ بالله وإلا هاجة أمة مبغوضة عند الجميع عند الكافرين فضلا عن المسلمين كفار يبغضونهم فيما بينهم وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يبغضونهم وما يحبونهم <تصفيق> قال قوله فإن حاجوك أي خاصموك يا محمد في الدين وذلك أن اليهود والنصارى قالوا لسنا على ما سميتنا به يا محمد أي نحن ما نحن يهود ونصارى ولون نسمة أخرى إنما اليهودية والنصرانية نسب لسنا على ما سميتنا به يا محمد فإن إنما اليهودية والنصرانية نسب والدين هو الإسلام ونحن عليه نعم الدين هو الإسلام وقالوا نحن عليه لسنا على ما قلت يا محمد يهودية ونصرانية بل نحن عن الإسلام الدين الذي نحن عليه هو الإسلام ونحن عن الإسلام حتى إبراهيم نسبوه إليهم إبراهيم نسبوه إلى أنه منهم وإليهم وهذا كله كذب وهكذا أهل الباطل قديما وحديثا فإنهم كلهم يسعون بهذا أن ينسب بليهم أهل الفضل وأهل العلم لتروج أو ليروج باطلهم ويقبل باطلهم إذ في صفنا فلان وفلان وفلان إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا هم أولى الناس في إبراهيم وأنتم أهل الباطن وهكذا أهل الفضل وأهل العلم أولى الناس بهم أهل السنة فهم منهم وإليهم علماء الأمة قديما وخديثا أولى الناس بهم هم أهل السنة والجماعة وإن اليهود تقول و vagueم بنا وإلينا ونحن من هو وإليه فقال الله رادا على هذه المقولة ودافعا لهذا الأمر الذي فيه تلبيس على الناس إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا هؤلاء هم أولى الناس بإبراهيم أتباعه ومن سنك مسنك واختفأتره ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع محمد فإن إبراهيم جاء بالدين الصحيح جاء بالإسلام والإدعان والإنقياد لله سبحانه وتعالى جاء بالتوحيد الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليهم بقوله ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما هم يقولوا هؤلاء يقولوا إبراهيم منا اليهود والنصارى يقولوا لا هو منا فرد الله سبحانه وتعالى على القائفتين فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين في الآية الأخرى إن أول الناس إبراهيم ما هو أنتم النصارى ولا اليهود وإنه مسلك مسلك وهذه الأمة هي أولى الأمم بإبراهيم عليه الصلاة والسلام فهذا يصنع أهل الباطل قديما وحديثا أننا نحن على الإسلام وأننا نحن على الحق ونحن على السلفية ونحن أتباع فلان وفلان وفلان منا إلى آخر ذلك وهم يحرصون على أن يجالس العلماء حتى يقال أن هؤلاء أتباع هؤلاء العلماء وهم ما هم حولهم ما هم حولهم أبدا وإن من يجن هذا الغرض ليروج الباطل والعياذ الله يحصل التلبيس على الأغمار وعلى المساكين الضعفاء يحصل التنبيس يجالس هذا في اليمين وهذا في الشمال والعالم في الوسط وهؤلاء يجلس بجانبه يسمعون له كلهم حزبيون تجدهم جد لهم الذين يجالسون ربما من هذا الصن حتى يقال إن هذا العالم هو منا وإلينا فإن أنتم من حلقته وإن أنتم من كذا إلى آخر ذلك فينسبون أهل العلم إليهم زورا وبهتانا فأهل العلم ليسوا منسوبين إلى أهل الباطل وإنما منسبون منسوبون إلى الحق وإلى أهل الحق حاصل هؤلاء هؤلاء الدعاوة من قبل دعاوة النصارى ودعاوة اليهود أننا يا محمد موكمة تقول يهودية ونصرانية. ونصرانية نسب الدين هو الإسلام الذي نحن عليه أعني <تصفيق> أنتم منتم من؟ على شيء قال إنما اليهودية والنصرانية نسب والدين هو, هو الإسلام ونحن عليه دين أنه هو الإسلام واليهودية ونصرانية نمجرد نسب والدين هو الإسلام ونحن عليه فقال الله تعالى فقل أسلمت وجهي لله أي انقدت لله وحده بقلبي ولساني وجميع جوارحي وهذا الذي يجب على المسلم وعلى من يدعي الإسلام فقل أسلمت وجهي لله أي انقدت لله بجميع جوارحي بقلبي ولساني وجميع عضائي وكلها من لله سبحانه وتعالى بصري من لله فلا أنظر به إلا ما يرضي الله قلبي من قاد لله فلا يخطر عليه شيء من الخاطر إلا التي ترضي الله فإن كان هناك شر يدفع الخطر عليه بعض الأمور وإلا ما يعقد عليه القلب لا يكون إلا خيرا ما يعقد عليه القلب وينطوي عليه القلب لا يكون إلا خيرا إن كانت هناك خاطر في حسب الاصطاع لكن القلب هو لله الذي يعقد في القلب لله سبحانه وتعالى ولا يعقد نفاق في القلب ولا يعقد كفر في القلب ولا مكر بأهل الإسلام وغير ذلك بل يعقد الخير في قلب المؤمن وهكذا النسان لله سبحانه وتعالى منقاد فلا يتكلم إلا بمراض الله ويجتل المصاف رب العالمين سبحانه وتعالى فهذا لسان منقاد وهذاك الرجل جميع جوارح الفرج وغير ذلك من الجوارح كلها من قاد لله فقل أسلمت وجهي لله أي انقذت لله وحده بقلبي ونساني وجميع جوارحي فهذا هو المسلم حقا. قال وإنما خص الوجه لأنه أقرب الجوارح وهذا سبب التخصيص فقلت أسلم فقل أسلمت وجهي لله لماذا خص الوجه والمقصود جميع ما في الإنسان مما ركث عليه قال هنا رحمه الله لكن خص الوجه بالذكر لأنه أكرم الجوالح وإن جميع الجوالح لله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ونحيائي وماتي لله رب العالمين وجميع الحياة لله وجميع النسك والدبح لله وهكذا أيضا الممات لله سبحانه وتعالى كل ذلك قائم بجوالح الإنسان قال وإنما فصل وجه لأنه أكرم الجوارح من الإنسان وفيه بهاؤه صحيح فإذا خضع فلذلك تجد الناس يضعون وجههم يقول وجهي عنده يضع وجهه لأنه أكرم شيء هذا الوجه عند الإنسان إذا طلطف الوجه من والعياذه من الله ما يقبل هذا الرجل أبدا ولا يقبل وجهه ولا يقبل شيء مما يريد أن يتحمله أو يتكفل به لا يقبل منه شيء فإذا أراق أيضا وجهه عند أولئك كذلك أيضا فالوجه من أكرم أعضاء الإنسان من أكرمها فإذا خضع وجهه للشيء خضع له جميع جوارح جميع جوارحه وقال الفراء معناه أخلصت عملي لله وهو معنى صحيح قت و بد من القيادة مع الإخلاص وهو لازم الإخلاص نغت هذا معنى أنه أخلص من الله سبحانه وتعالى وهكذا المعنى الذي ذكره الفراء أخلصت عملي لله وقال الفراء معناه أخلصت عملي لله قوله من اتبعني أي ومن اتبعني أسلم كما أسلمت ومن اتبعني وذروتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم كما أسلمت أسلم وجهه لله. الله <تصفيق> قال قول قوله من اتبعني أي ومن اتبعني أسلم كما سلمت وأثبت نافع وأبو عمر اللي في قوله تعالى ومن اتبعني على الأصل نعم وإنما تحدث تخفيفا تحدث تخفيفا فأثباتها على الأصل وحذوها من باب التخفيف لأن ليس تم حذف لا يعني ما يحذفها من الجواز وغير ذلك وهي المتكلم فتحذف تخفيفا ومن اتبعا من غير ياء وأثبتها نافع وأبو عمر وهم من القراء السبعة نافع ابن من نافع ابن من هذا القارئ الذي من القراء السبعة آمن شهد مر مع يعني حضر الدرس الأول لا عبد الله نافع بن عبد الرحمن النعم رحصنته وأبو عمرو بن خلاص اسمه فقيل زبان اسمه زبان ومشهور بكونيته أبو عمرو بن العلاء إمام في القراءة وفي النحو وهو سني مما نوصفه بأنه سني من أهل البصرة فمن يذكرهم أهل البصرة كلهم أهل أهواء إلا أربعة أهل البصرة من أهل النحوي هكذا القيم من أهل اللغة أهل البصرة من أهل اللغة كلهم أهل الأهواء إلا أربعة أبو عمرو بن العلاء خليل بن أحمد والأصمعي ويونس بن حبيب من قال هذا من قال هذه ها إبراهيم الحربي رحمه الله <تصفيق> نعم كما مرت معنا بالتهديد أهل البصرة من أهل العربية كلهم أهل أهواء إلا أربعة وذكر هؤلاء الأربعة وهم من سمعته جاء أبو عمر يونس الحبيب والأصمعي والخليل قال رحمه الله وأثبت نافع وأبو عمر الياء في قوله تعالى في قول تعالى تبعني على الأصل وحذفها الآخرون على على الخط وحذفها الآخرون على الخط هكذا عندكم على الخط أم من الخط لأن في المصحف بغنية على خط المصحف من صواب وحذفها الآخرون على الخط على خط المصحف هكذا كتيبة هكذا كتيبة وخطان لا يقاس بينهما آه خط العروض وخط المصحف من قال هذا جماعة لكن أين تجد أقرب مرجع لهذا الكلام خطان لا يقاس عليهما خط العروض وخط المصحف دمان أقرب مرجع من كتب النحو الهمع أظن في آخره صحيح حيث تجد الحرف محذوفا من غير جاسم من غير جازم خط المصحف له رسم خاص به له رسم خاص به فهؤلاء حذفوا يا على خط المصح على خط المصح وهؤلاء يثبتوها فيكون الحذف من باب التخفيف وأيضاً على خط المصح فتكون على هنا والله علم التعليم حذفها الآخرون على خط المصح لأجل خط المصح لأجل خط المصحف, المصحف إنها محذوفة فيه فتكون التعليم وعلى تأثم التعليم <تصفيق> قال وحذفه آخرون على الخط إلى أجل الخط لأنها في المصحف في غرية قال قوله تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأممين أميّن العرب سائر كم يعني العرب والذين أوتوا الكتاب منهم عند واحد من الأولاد الصغار وقل للذين اوتوا الكتاب منهم هؤلاء الذين اوتوا الكتاب فاسعيد اليهود والنصارى احسن والامي العرب قال وقوله قل الذين اوتوا الكتاب وقل الذين اوتوا الكتاب والاميين يعني العرب اسلمتم لفظ استفهام ومعناه امر اي اسلموا اسلمتم لفظ الاستفهام ومعناه الأمر. لفظه استفهام ومعناه أمر أي أسلموا كما قال فهل أنتم منتهون أي انتهوا هذا لفظ استفهام ومعناه الأمر أنتهوا عن هذه الخمر التي ذكرنا لكم فيها ما فيها من المفاسد واحدة تكفي وتحريبها وبالانتهاء عنها فنعم لفظه استفهام ومعناه أمر قال كما قال فهل أنتم منتهون أينتهوا فإن أسلموا فقد اهتدوا ولا هداية إلا في الإسلام والذي يريد هداية في غير الإسلام فهذا أبعد ما يكون عن الهداية أبعد ما يكون عن الهداية والذي يريد طريقا موصلة إلى الله غير طريق رسول الله فهذا أبعد ما يكون عن السلامة أبعد ما يكون عن السلامة فليس ثم طريق إلا طريق رسول الله وليس ثم باب يطرق يوصل إلى الرب إلا هذا الباب فهؤلاء الذين يقولون حدثني قلبي عن ربي هؤلاء في غاية الضلال في السندقة لأنهم تركوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعابوا على أهل الإسلام وأنكم تأخذون دينكم عن ميت عن ميت, ميت, عن, ميت عن حي نحن نأخذ عن الحي مباشرة الذي لا يموت حدثني قلبي عن ربي أولى الزلادق الذين يقولون هذا لأنهم تركوا دين الإسلام قال قولوا فإن أسلموا فإن أسلموا فقد اهتدوا فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال أهل الكتاب أي هم أهل الكتاب طيب لا فقال الهكتاب اسلمنا فقرى هذه الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال أهل الكتاب اسلمنا فقال اليهود اتشهدون ان عيسى كلمة الله وعبده ورسوله لانهم ينجحدون في عيسى فقالوا معاد الله صلى الله العافية وقال للنصارى اتشهدون ان عيسى عبد الله ورسوله قالوا معاد الله ان يكون عيسى عبدا من هو إله يعني أرفع من هذا فقال الله عز وجل وإن تولوا فإنما عليك البلاغ أي تبليغ الرسالة وليس عليك الهداية وهذا كثير في القرآن هذا كثير في القرآن وهو أن رسولنا إنما عليه البلاغ المبين فإنما عليك البلاغ أي إنما تبلغهم ما أنزل أو ما أنزل إليهم ولست عليهم بمسيطة ولا كذلك تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يسمعون لا تبالي بهم فأنت عليك البلاء فأقمت البلاء فأقمت الحجة عليهم فيكفي هذا ومسألة الهداية هداية التوفيق إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ولست عليهم بمسيطر فهداية التوفيق إنما هي بيد الله والدعاة إلى الله إنما هم يقومون بالدعوة إلى الله وهداية الإرشاد وأما أمر توفيق هؤلاء المعرضين أو توفيق الناس إلى الهداية فهذا ليس إلى الدعاء من الأنبياء ومن دونهم فإن توليتم فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما خملتم أن ما على رسولنا البلاغ وإن توليتم فاعلموا أن على رسولنا البلاغ المبين هذا الذي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تقتمون فهذا الذي على نبينا صلى الله عليه وسلم وهаки الداعين الله لا يحسر لا يتحسر إذا لم يستجب له الناس ولا تذهب لا تستطيع حسران والله يعلم من هو أهل الهداية ومن هو لسبيه أهل لها وبعض الناس يريد أن يهدي الناس وليش ما استجابوا وليش كذا فكما قال العلام الألباني رحمه الله ألغي الكلمة, الكلمة وامشي وما يدريك لعل في المجلس من يستفيد من هذه الكلمة أما تنظر هل أحسفاد من كلامي أقول لهم أحسفاد من كلامي هذا ما هو إليك وإنما إلى الله سبحانه وتعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب فهل على الرسول إلا البلاغ المبين رسم جميعا فهل على الرسول إلا البلاغ المبين هذا الذي على الرسل فبعض الناس يريد أن يهدي الناس هذا ما, ما يستطاع أصلا وليس إلينا وإن تولوا فإن ما عليك البلاغ هذه آية عظيمة ورسم جميل للدعاة لله سبحانه وتعالى أن يسلك هذا المسلك فمن اهتدى الحمد لله انتفعت بهدايته ولكن أجر وخير لك من حمر النعم ومن لم يهتد على يديك فالأجر ثابت الأجر ثابت أجر التبليغ أجر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قال قوله وإن تولوا فإنما عليك البلاغ أي تبليغ الرسالة وليس عليك الهداية والله بصير بالعباد عالم بمن يؤمن وبمن لا يؤمن إلى هنا عند من فإن حاجوك هذا الضمير يجمع من فإن حاجوك هذا الضمير يجمع من من الطائف نعم اليهود والنصارى أحسن فإن حاجوك أي يهود والنصارى أحسن أحسن قوله فقل أسلمت وجهي لله لماذا قصت الوجه بالذكر مع أنه جميع الأشياء ينبغي أن تنقاد الإنسان نعم أحسن تني أنه أكرم جوارح من الإنسان وفيه بهاءه فخصته بالذكر أحسن قوله أسلمتم هذا الآن الاستفهام ما المقصود به الأخ الزايري قوله أسلمتم هذا الاستفهام ما المقصود به ما المقصود به الأمر هل أهل تذكر له نظيرا من القرآن هل له نظير من القرآن أنه يطلق الاستفهام والمقصد ما بعد الأمر فهل أنتم منتهون انتهوا أحسنت عندك يا أخي الجن نراهم ألا أن نراهم الجن والله يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم نعم أحسنتم إيش معنى الآية إذا إذا كنا نراهم والله يقول إنه يرى إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه إيش معنى الآية إذا كنا نراهم نحن يراهم بعض الصالحين وغير الصالحين ها ها لا بس أنت غريب. نعم إنهم يرونكم في حال من الأحوال وأنتم لا ترونهم وأنتم لا ترونهم أحسننا لأنهم كما تعلمون الناس قد رأوا الجن نوعق على هذا أن بعضهم قد رأى الجن ربما على هيئتهم التي خلقوا عليها وبعضهم ربما رأىهم على غير الهيئة قالوا نريد درسهم الطحاوية إن شاء الله أخوان الذين عندهم استطاعوا لهذا يفتحوا لأخوانهم ما يسهر الله هذه الدروس يحتاج إليها الإخوان الذين الحمد لله قد انتهوا من الكتب المتقدمة قد بالطحاوية الواصلية لمعة الاعتقاد يحتاجون إلى طحاوية فهي تشمل كثير مما تقدم في الكتب الزيادة ولا سيما بشرحها شرح بنبي العز رحمه الله قال هل سبوئه والكسائي صليان الكسائلة سي عنده الحراف أما السبويه فلا يعلم عنه إلا خير لا يعلم عنه إلا خير السبويه <تصفيق> قال الأخ أبو مال الصابر الذي يسلم عليكم وعلى الطلاب جميعا عليك وعليه السلام وله دعوة جميلة في غصي هذا الصابر حيث تحني ينفع الله به فسأل الله لثبتنا وإياه ينفع الله به وكل من لما خلق له هذا في الوعظ هذا في تدريس وهذا بغير ذلك وكلهم على خير، كلهم على خير الذي في الوعظ ينفع الله به المسلمين هذا على خير وعنده خير الحمد لله، وهكذا ايضا الذي في الدروس والتدريس وينفع الله بها السلام أبناء المسلمين هذا ايضا على خير عظيم ولا يعيب هذا على هذا ولا يصلح عيب على أخي إذا لم ليس عنده ما فتح الله عليه في شيء من الكلام مثلا. وإنما عنده مقدرة وقدرة عجيبة في التدريس في إلقاء المعلومات وحفظ المعلومات وكذلك ما عنده من الخير في هذا الجانب هذا ينفع الله به كثيرا ينفع الله به كثيرا يتخرج عليه من يتخرج من الطلاب ويستفيدون منه الحاصل كلهم يسر لما خلق له الحزبيون يتعبون من الأخصاب إذا نزل البلدان يتعبون لأنه يجمع العوام خلاص الناس يأتوا جهتا والمسائد حقم تفضل مش هذا يحضر عندهم فطباه ملي المسجد المسجد تعرفون مسجد قصيعر أنتم مسجد عمر كبير جدا أكبر مسجد كان فيه استواحل هذه أو من أكبر المسائد لأن بعض المسائد موجودة ربما ما نعلمها من أكبر مسائد حضر موت كبير جدا يحمل عدد كبير الذين ذهبوا وراءه هذا فالمسجد يغلق من الداخل في مكيفات والناس يصلون في الخارج مثل هذا الضاحي يسميه صلوا في الخارج يوم الجمعة يعني في ضاحي المسجد والمسجد داخل كبير وكلهم يجتمعون عنده يجتمعون عند الأصلاب والجماعة يصيحون هذا ما يعرف هذا ما تنظرون أي في كذا هذا يصلى كذا هذا ما عنده علم آفش هذا أبوه إليكم هذه الأمور بالله هو الذي يقبل بقلوب العباد على من شاء من العباد هذا الأمر لله سبحانه وتعالى آه الله لو تعطيهم حتى ما تعطيهم من المال ربما من استطيع تجمع الناس لأن قلوبهم ما هي بعيدهم قلوبهم بيد رب العالمين سبحانه وتعالى فإذا كان الزوج لا يستطيع أن يعدل بين الزوجات ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء لأن مسألة المحبة هي لله سبحانه وتعالى ألمقة من الله ما أستطيع أنت أبدا في مسألة المحبة ما استطيع ربما تميل إلى هذه المحبة دون هذا تحب هذه أكثر والنساء صلى كان أحب النساء إليه عائشة سمعنا أنه ما يحب النساء الأخر لكن هذه حب النساء إليه رضي الله تعالى فمسألة المحبة هي إلى الله سبحانه وتعالى لإقبال إقبال القلب على شيء دون آخر هذا أمر إلى الله جل وعلا إذا كان الزوجات بمسألة المحبة ما استطيع تساوي بينهم ولو حرصت ما حرصت ما تستطيع أن تساوي بينه أبداً في مسألة المحبة وأما مسألة النفقة وغير ذلك هي واجبة العدل فيها واجب لكن مسألة المحبة ما هي بامر الرجل بيد الرجل بيد الزوج فقال الله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ما في شمال تستطيعون أمر ماه إليكم أمر المحبة <تصفيق> قال عن قول شيخ الإسلام جميع الجن ولد إبليس لا يتعارض مع قوله بسورة الكهف إلا إبليس كان من الجن ظهر أن المقصود به أصل الجن أصل الجن إبليس كان من الجن باعتبار أنه الأصل وهم فروع منه انظروا يا فان هذا التفسير فيها إلا إبليس كان من الجن فهل هناك مع إبليس كان أحد من الجن أو قبل إبليس كان أحد من الجن لأن كلام شيخ الإسلام يدل على أنهم تناسلوا من هذا الشيفان الرجيم وهو أصلهم وأسهم هذا ظاهر كلام شيخ الإسلام والآية كما ترى إلا إبليس كان من الجن فهل من التبعيض هنا أي بعض من الجن أو للبيان إلا إبليس كان من الجن وهي بيانية أم تبعيضية إن شاء الله ينظر هذا وإلا الذي يظهر كلامشه السلام هو الذي يعني الناس أن ابنيس أصل الجن وهم تناسلوا منه احتمال هذا وارد ومما يذل على أنه من جنس واحد خلقتني من نار وخلقته من طين فالجن كله من النار كله من النار لكن هل أصله هذا الشرير ابنيس وتناسلوا منه فإن شاء الله هذا ينظر ظهر في كلام الشيخ هذا اللي سمعته قال هل يجوز لي أن أسافر إلى أمريكا لطلب علم الرياضيات علم بأنها متطورة في هذا المجال لا ما يجوز لك الرياضيات ممكن تجدها في غير أمريكا في غير أمريكا لكن إذا كان ثم علما لا يوجد إلا عند الكافرين وكنت على أمنة من جانب دينك فعندك حصانة في جانب الدين ولا يستطيعون أن يؤثرون عليه وهكذا أيضا حصانة في جانب الشهوات جانب الشبهات فهناه العلم يرخصون بهذا، هذا وللحاجة وبقدر الحاجة يذهب لهذه الحاجة وبقدر الحاجة إذا انتهت الحاجة يرجع مباشرة فليس له أن يجلس عندهم يتوظف عندهم أو غير يعمل عندهم لا يذهب لهذه الحاجة وبقدر الحاجة إذا انتهت الحاجة رجعنا بلدي بلاد الإسلام ونفع أهل الإسلام ولا يصلح أن يقوم بين ظهراني الكافرين لأجل الدنيا هذا إذا لم يكن هذا العلم إلا عندهم علم الرياضيات يوجد عند غيرهم من أهل الإسلام قال اعرام قلبه في جملة كان الحجاج قلبه قاسٍ مبت مبتدى وقاسٍ خبر والجملة خبر كانت والحجاج اسمها كان الحجاج قلبه قاسٍ مبتدى وخبر والجملة خبر للحجاج أي كان التي اسمها الحجاج قال ذكر بعض العلمان أن بعض الجن يطلبون العلم عند علماء المسلمين قالوا أين يشكرون الكتب وهل عندهم علماء أهل السنة <تصفيق> يشكرون الكتب ما عندهم عندهم الأشك يسكر الله لهم مثل ما يسكر له وهو عالم غيبي نؤمن بوجوده ونؤمن بأن الله يسكر لهم ما يسكر لنا يسكر لنا ما نحتاج إليه الإنس يحتاجون إلى بعض الأشياء فيسكر الله سبحانه وتعالى لهم بعض الأشياء التي يحتاجونها ويتعاملون بها. ولئك يستر لهم من حوائج ما يحتاجون إليه ويعاملون به. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فما يحتاجون إليه من ما يكتبون فيه يسره الله وهو من الرزق. وما يحتاجون إليه ما يقتاتونه يسره الله وهو من الرزق. وغير ذلك. والجن يحتاجون غير ما يحتاج إليه الإنس. والإنس يحتاجون الأشياء لا يحتاجنها. الجن فطعام الجن يختلف عن طعام الإنس. طعام الانس كما تعلمون وطعامهم ما تعلمون من العظام تنكيييه الله سبحانه وتعالى هذا الاصل عظمهم هذا هو الأصل. ثم يكسوه الله واما الجن يكون العظم هذا يكن لحما واضحا أولا موجود عند بجانبه. وهذا في عظم ما فيه لحم ثم يكسوه الله سبحانه وتعالى وهكذا الدواب تأكل الروس طعامها الروس واما دوابنا طعامها غير الروس وهكذا ربما يحصل خلاف كثير في أشياء أشياء كثيرة من أصل التناصل قد يحصل شيء من هذا في بعض الجزئيات فهذا نشك نؤمن بذلك أنهم عندهم ما يحتاجون إليه كل ما يحتاجون إليه يوجد يوجد عندهم لأن الله خلق العباد وتكفل بأرزاقهم وما يحتاجون إليه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أي لتنتفعوا به خلقه للانتفاع سبحانه وتعالى مما يجوز الانتفاع به وهذا ما فيه إشكال فربما عندهم دفاتر مثل هذه أو عندهم أشياء أخرى لكن من جسمه يكتفي والله أعلم قال ما حكم لبس القرم الرياضية الخاصة بالأندية الكافرة لا يجوز لا يجوز لبس شعارات الكافرين وما كان مصايص الكافرين فإذا كان يحمل هذا الفنيل وهذا القرم يحمل شعار كافرين فلا يصلح لباس شعار الكافرين على ظهرك ولا في صدرك فهذا لا يصلح وإن كان قرم صافي ما في شيء من هذه الشعارات التي فيها إشادة بالكافرين الأمر سهل الأمر سهل وأما إذا كان فيه شعار هذه العندية إلى آخر ذلك فننصح بتركه ولا يصلح حمل مثل هذه الأمور والدعوة إلى شعاراتهم هذا لا يجوز فما كان من خصائص من النساء صلى ما أمر عبد الله بن عمر في إحراقه ما بعاده فقط عن جسده والانتفاع به بمسحه أو شيء أمره بالإحراق أمك أمرتك بهذا يا عبد الله قال لا قال أنزعه يا رسول الله قال لا بل حربه فما كان من خصائصهم من الألبسة وغير ذلك أو تحمل شعارات الكافرين هذه الألبسة تحمل شعارات الكافرين الخاصة بهم هذا ما يصلح لبسه لا في الدعوة إليهم.